هذا بن سيد الرسالة بطل شبل العسكري لمساح التمعي نعلق الشمعي عبد معالس عمامي وانت مع الحيداري صحنا باسم المنتظر بولي دالي أنا فخر صحنا باسم المنتظر لمساح التمعي نعلق الشمعي لمساح التمعي سان فط شبل العسكري سو وسطلك م ماهدي وبها سرناضيبد معسا مامي وتم العثري وعين الحدار ولا وظ شح ككري كللب بفرجان الفطر ساحنا بسم المنتظ جلب بفرجن فطر ساحنا بسم المنتظ وميفر المنتج المنفذ لهذا العمل علي اللامي ورامح حسين صحن مسحت مع عمك الشمعة شافت تتحل النظر صحنا <التحدث> <متحدث> <مصرح> <متحدث> <متحدث> بستنى انتباه شوف من شعبان بين هلال راع المؤذنه شحسي عن يوم وينات تشتهى تملك جسمه قلبي حائر وبغره ما لروح ضلت يا طلعنا للداريه هذا ابن حام الحمه هذا بن فارس مضر صحنا باسم المنتبر هذا بن فارس مضر صحنا طوام غيابك علينا وحيل ما بينا بعد انت مصباح الغداية وانت للأمة سنة وانا حاية شرد وصفك جمر للأمة نولد ينصر الأمة يحضر صحنا باسم المنتظر ينصر الأمة يحضر صحنا باسم المنتظر قول جليل فخر اطلب النسخة الاصليه من اسس احمد شاكر العبودي للانتاج والتوزيع الاسلامي عليك شمع على صحنا بيسملوا انتظر بس لك من بعد فارس بدر لا تخلني القلب حائر اظهر whales Infinity ings ings ings ings i ings Trustee z tama easy guys, ingsbane of a t hall, ingsatsu, ings, ings,ồi? ings,d Ιen, i meta D heads. If ma-'ings Woche. I definitely need my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 سبعة ثمانية سفر سبعة مكعب خمسة